ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون نتقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون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 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إذبار النجوم صدق الله العظيم